يقول يا مرحبا فيك وسنين المواصل عجاف توك على بال شعري هو للقافية يا هل بقى للقصيدة اللي ملاني اختلاف من غبت عني حروفي كانت الكافية علمتك ان الجسد يحتاج ستر وعفاف وان علمتك ان الجسد يحتاج ستر وعفاف وان الوفة والمحبة تجلب العافية وعلمتني من ليال البرد وشلونه أخاف وعلمتني وش تكون الطعنها الواف ي هنته منورود حلمي تقدف لي تعافι وونا رجولي على رمض اليتاني حافيف مع كل دمعة عن تك من الجسد يحتاج ستر وعفاف ونلوفه ولمحبة تجلب العافية وعلمتني من لياله البرد وشلون اخاف وعلمتني وش تكون الطعنه الواف ي هنته منورود حلمي تقدف لي تعافو وونا رجولي على رمض اليتاني حافي مع كل دمعة يثور بداخلي 1000 قافوا مع كل بسمة تجيني ضيقتي لافية كنت أتمنى لقانا يحتضنها الزفاف وصرت أتمنى نغيب بنية صافية ومع خاصة الجرح والتلويع والاعتراف ما كنت قدلوا وحضاني الدافية أقسى جروح الهواء لا صرت منها تشاف في من منه تحبه والعدل هافية وأقسى شعور نسب في خفوق جفاف لقلت أحبك وقال تحبك العافية بسرح